لله جل, جل في علا مع عذات الاسمية فالاسم لله جل فعله بد أن نقف عنده فأن الاسمية اسم الله جل فعله من, من الأبواب التوقيفية التي لا يصح بحال من الأحوال التقدم بين أديها إلا بدليل مسموع من الكتاب أو من السنة فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يسمي الله جل في فعله باسم إلا بسم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 والأوجه من ذلك أن يكون هذا من باب الاخبار عن الله جل في علاه فالعزة الله وأن الله جل في علاه له العزة المطلقة وله الكرم المطلق من صفات الله جل في عله فأخبر عن الله بصفة من, صفاته. بصفة من صفاته وأما الكلام على أن الشفئي قال يقول الجاعل في الأرض الجاعل يعني هو هذا خبر واضح جدا أن يخبر عن الله جل في عله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 ماء زمزم لما شرب له ماء لما شرب له. هو طعامه طعمن وشفاؤه شق فقد جعل فيه مبارك أيضا زيتونه مباركه شجرة الزيتون جعل فيها البركه جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها البركه وجعل في اللبن البركه وجعل البركه وسط الطعام هذه بركه مخلوقه هذه البركه مخلوقه وبركه تضاف إلى الله الذي على اضافه المصوف التي هي تقال فيها تبارك وهي خاصة بالله فتبارك خاص بالله صفة خاصة بالله جل في أولاه وهذه البركة هي بركة البركة المضافة إلى الله جل في أولاه كإضافة العزة والرحمة والقدرة والقوة والعلم يعني إضافة صفة, إضافة صفة للموصوف ولذلك ترى المخلوقات يجعل الله فيما يشاء فيها من البركة ما يفعل سبحانه جل في أولاه إذن بركة هي من فعله وترى أثرها وبركة إي olhos ضفة الصفة لكن من فعلي إذا قلنا من فعلي أن الله يبارك على يبارك الله على قراء القرآن يبارك الله على, على, على, على, على من يعلم الناس الخير يبارك الله على المتصدقين يبارك الله جل لفعة فهذا من فعل الله جل في لفعة إذن تبارك صفة زاد تبارك صفة زاد والله من فعلي يبارك عباده جل لفعة والعبد يكون مباركا كما قال واجعلني مباركا أينما, أينما كنت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 رب النبي رب جبريل ومكائيل وإسرافيل ورب محمد صلى الله عليه وسلم فالإضافة هنا إضافة التشريف فقلنا الإضافة إضافتان إضافة معنى وإضافة عين مستقلة بذاتها إضافة المعاني إضافة ذات صفة للموصوف أما إضافة الأعيان إضافة مخلوق للخالق وزيادة في ذلك أن الإضافة للتشريف لأن الله رب العلم سبحانه وتعالى في علامه سبحانه وتبارك اسم ربك ذي الجلال ذي الجلال والإكرام فيصفي من صفات الله جلال في علاء على الرب فمن صفات ذي الجلال والإكرام وإن الله جلال يكرم عباده سبحانه ما جلال في علاء يكرمهم بالطاعة يكرمهم بقبول الصالحات يكرمهم بالجنات يكرمهم بالجنات سبحانه جلال في علاء والله جلال له الأنوار وأن الله جلال في علاء يعني قال حجابه النور وأيضا سبحات وجهه أنوار وجهه لو كشفاء الأحرقة سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام سبحانه جل, جل في علاه وقال المصنف أيضا يستدل على صفات الله جل في علاه لكنه سبحان الله نراه أن هنا الآن عندما يستدل أيضا يوضح ويبينه بأن、, بأن التلازم بين أقسام التوحيد تلازما وطيدا ما زال يبين ويغربل الف... ال... ال.. ال.. ال.. العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين المبتدعة الفرق الضالة ومع ذلك يبين أنه عندما افترقت العلامات في الربوبية والأسماء والصفات كان الفرق مؤثرا في, في الإلهيات عندما افترقت في الأسماء والصفات كان الفرق مؤثرا في الـ الـ في الآلهيات وذلك أنت ترى الأشعراء لما ترىهم ضلوا في باب الصفات ضلوا في باب الإلهيات لما ضلوا في باب الصفات ضلوا في باب الإلهيات لذلك ترى عندهم في الساع التوسل وأيضا الكلام على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 إذن لا تصرف عبادة لغيره فاعبوده واصطابر لعباداته لماذا؟ لما؟ لأنه لا سمي له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له لذلك قال فاعبوده فاعبوده واصطابر لعبادته قال فاعبوده واصطابر لعبادته الأصل هنا أن المقصود الأسمى في هذا الباب هي العبادة فتوحيد الالهي هو المقصود الأسمى فالمقصود الأسمى من هذه المسألة هي العبادة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 من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة قال فاعبوده وحده لا شريك له ولذلك قال واستبر لعباداتي يعني استبر لعباداتي وحده فإنه لا يرضى بالشرك سبحانه جل في علام وقد قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركت وشركة وقال الله دل في escuch فاعبد الله مخلصا له الدين إذا العبادة عند الله دل في focused لا ترى لها قبولا إلا تغفرت فيه فيها الشروط شرط الاخلاص وشرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم شرط الاخلاص وشرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يان الله قال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 ما كانوا يعملون ولو أشركوا فحبت عنهم ما كانوا يعملون وشرط الثاني هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل في وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله جل في علاء يا أيها الذين أمنوا أطيع الله وأطيع الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخل الجنه الا من ابى قال ومن يابى يا رسول الله قال من أطعاني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى فمن اتى بالعباده على اتم وجه من اخلاص ومتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم قبلت العباده وكان عابدا لله وحده لا شريك له ومن انخرم عنده شرط من الشروط فانه لا تقبل عبادته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 والا فليراجع نفسه فيما فيما يفعل نعم. قال فعبده واستاب لعبادته جاء إلى الشاهد الذي يريده هل تعلم له سميه سميه هل تعلم له سميه سبحان ربي العظيم هل تعلم له سميا يعني مثيلا مشابها اساميا نددا لله جل في علاه حاشا حاشا سبحانه جل في علاه وهذا استفهام استفهام استفهام بمعنى بمعنى انكار معدوم استفان بمعنى, بمعنى النفي المعلوم بالعقل أي وأنت تعلم والجميع يعلم حتى الكفرة من كفرة مكة يعلمون بأنه لا مسام لله جل في علاه لا سميا ولا شبيها ولا مثيلا ولا ندا لله جل في علاه حتى الكفرة الفجرة المنوية الذين يقولون بأن, بأن للظلمة خالق وللنور خالق ايضا كذبوا في ذلك ومع كذبهم في ذلك هم يقولون بأن خالق النور أفضل من خلق الظلمه ارايت يعني عدم المساواه ايضا فالحق في هذا الباب أنه لا ند لله لا شبيه له لا مثيل له سبحانه جل جل في علاه سبحانه جل, جل في علاه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهذا ايضا هنا عندما يقول الله جل في علاه هل تعلم يا اساميه هذا انكار هذا إنكار وهذا الانكار من الله يدل هذا الانكار من الله في علا بيان على نفي الاسماء على نفي النقص عن الله جل في علا فكفأت فكأنك تقول وقد نفى الله عن نفسه أن يكون له سمي سمي في الأسماء سمي في الصفات سمي في الربوبيه سمي في الالهيه ليس له ند ولا شبيه ولا مثيل سبحانه جل في علا وكما هي عادت القران في مسألة, الأسماء في مسألة الصفات المنفية أن تكون على الإجمال ليس على التفصيل على الإجمال وهذا الأدب عندما تنفي عليه عن Schonthall فعلاء تنفي إجمالاً لا لا تفصيلاً إلا إذا كان في محل المناظرة فيصح التفصيل في النف لكن الأصل أن الإجمال هو الأدب الإجمال عند النف والتفصيل عند الإثبات الإجمال عند النف والتفصيل عند عند الإثبات في ذلك لذلك سنى بقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد لا أحد يكافه لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ربوبيته ولا في إلهائته فإذا الشرط الأول عندما نرى من الأداب الإجمال عند نفي لم يكن له, كف ولم يكن له كفوا أحد لا, لا كف ألا لا سمية له أيضا على الإجمال هذا الأدب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 وأنت تعلم بأن الله إذا اتصف اتصف بالكمال فله كل الكمال الكمال المطلق والعظم المطلقة والجلال والبهاء المطلق فعندما تنفيء إجمالاً لابد لزاماً أن تثبت الضد أن تثبت الضد وأن تتعالى في كل الآيات التي ذكرت نافيا لن ترد إلا كمال الضد إما سابق وإما لاحق في سورة الطاف قال في قاف قف قال في سورة قف قال خلقنا السماوات الأرض قبلها نريد تقبلها عشان نبين أيها نعم لا لا قبلها إن في ذلك الذكر لمن كان له قلب أو, أو, أو ألقى السماع وهو شهيد وقال خلقنا السماوات الأرض منهما في ستة أيام هو قال ذكر الكمال هنا في القلق واللات خلقنا السماوات العرض وما بينهما في سته ايام قال وما مسنا من الغوب قال اكمل الات وما مسنا من فصل على فصل حما... لا لا, لا. من الغوب متسلف ايضا معنى فاصبر على ما يقولون وسبح حمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح واطراف واستوى يوم المنادي واستمع يوم ينادي المنادي من مكان بعيد يوم يسمعون الصياحه بالحق ذلك يوم الخروج ذكر ذكر لوازم الربوبيه باسرها بعدها ذكر لوازم الربوبيه بعدها على البعث والنشور والقدره على ذلك فهذه فيها دلاله واضحه جدا على انه عند النف لابد من اثبات كمال الضد ان عند النف لابد من اثبات كمال الضد قال الله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم لا تاخذه سنه ولا نوم إذا لما قال لا تأخذوا سنة الونام نفي لكن نفي هذا كان معه إيش كان معه إثبات الكمال الضد يعني تقول ليه ما لا تأخذوا سنة الونام لكمال حياتي وقيومياتي الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم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 على حرمة اتخاذ الأنداد لله جل في علاء وهذه تشمل الثلاثة طيب نقف هنا عند قول الله جل في علاء فلا تجعل الله أندادا لنفصلها ان شاء الله في الدرس القادم لأن بعد ما أثبت صفات الكمال لله جل في علاء وقف فقال إذن يلزمكم مجوبا عدم جعل الأنداد لله جل في علاء لو في اسئلة اتفضلوا الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله يقول هل يصح أن يقول أن تعريف توحيد الرموبية إفراد الله بأفعاله ليس تعريف شامل وأن التعريف الأفضل هو افراد الله بالخلق والملك والتدبير لأنها تدل على الصفات المتعددة لا لا, لا. هذا مهم هذا ه... اتيني به مرة ثانية ما أكيد سلف يقول هاي لسؤال صح؟ لسه ما لأ... ما رأيت شيء هذا لا يخرج الا عن سلفي اقول هل نقول أن, ان تعريف توحيد الربوبيه افراد الله تعالى بافعاله وليس تعريف ليس تعريف شامل وان التعريف الافضل هو الله بالخلق والملك والتدبير لانها تدل على الصفات المتعديه قد أقول لا فارق بعيد لكن أنا أوافق على هذا الكلام اولا حتى اقول اوافق على هذا الكلام لكن قد أقول لا فارق بعيد بحال الاحوال لماذا لان لو قلت ان الربوبيه هي التعريف الربوبيه بها بأن نقول الرب هو إفراد الله بأفعاله قد لا تبعد كثيرا بالخلق والملك والتدبير إيش بقى اللي اللي قد, قد يكون فيها فارق عشان يكون التعريف الثاني والجامع المانع هو أنني أين الصفات ذاتية؟ لا أجعل ربوية في أفعال إيش؟ في أفعال فقط لا أجعلها في أفعال فقط لا لا بد أن تشمع أفعال المتعدية والأفعال أصدر الصفات المتعدية والصفات؟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 اللهم اقلما اللهم اجنا في مصيبتنا واغفر علينا خيرا منها